نرقب in من مدفن الله و انهم حالفنا حالفتن في جبريا وانتوا بازالين في طبنك في حق الصالح يند الشيح يبوعا حتسبني راعي لو باكو يطول حسابنا يوم موضه يطول حسابنا يوم موضه في العشر <متدأ> معاكو وضربك لنا صلى الله عليه وسلم نقل صلى الله عليه وسلم نقل صلى الله عليه ليك رايح اضمن و من البلدان المصرادين تقول لك في غير للا بالك من كل محادين لا تنساني لله وجهك من صبنا ما أذن بيغاني صد سيديس حنون تضرع من كل بحاني تبردني مع نشوق وصالك يا معشوق كي تنهى بالدور الله ومروحا دي دي موسوق من فن البر لا نخش من عزيان نغدم شطوى في <تصفيق> زماني نقول فوسع الفسلاي سيدي يسحلون رضالك يا مخدر بلدون وقادر ضرك دخلاني زوروالي يسحلون تغرام وكل دبحانك سيدي يسحلون سحنون الراح لي يا بدل الفرح ليك في المناقب عياني فلو من فضل عبيب الشاد صد سيدي من كل محل صد الخلق يا الجياد ترمي جل خلفك صد الراس بسلاطين وبايايا تطاعي وكل انس منك سادات الحرام مع السوداني صد سيديس حنون ترام من كل معاني سيد من هو بيهضره ورا يقصد زاويه صيام دابو في حياه شايع في كل وطني سيد مكحر زهر نداز من هو طيرانك صد سيدي يسحنون تبرع من كل محاله ادأت منه حيران جار عليك السلطان جالك طول جلامة سدكتو ياد فاميك في حقل البرعان جايز ما قادل السادق صلت لي سحنون في كل الله اولادك ناس جوي وراكي رحيدي وجدات اللي كابملص يلو يا الليل ناس ورامي فيهم بال30 دكابيت تصيدي كل حاجه أولادك في الميلة من فرسان فلان فلان سادة تكمل غسلان ذوق مكحل في عرض عمان ترعد بطحين سباني يا مقلب المنثون وقوات الركض قلاني صديد السحنون تضرع من كل محاني زور مواليد سحنون والسر السره <تصفيق> صلوا المختار الريض على المختار احببته قبل كانه الريضه على الدروار من طول السنين بیومرسی خدا نارو ما دوکار داده صد سی دی سخنان تو ربی قلب عاده ی صارت لیه يوم من حفشة روزة الويل فكو بصدق بالميراني سرسي دي سحنون تضرع من كل محايني ألف بعد الهجرة و تلتم يا حضرة يا حضراء ستزيب العشرة و هات المحرمت عيانيك القدرة في إيماني. يا من كل قدره ما بوافش بايمانك يا من تلبك مدعون وياطر تكدر كلامك زور حنون من كل الحال اغفرلي أغفر يا غصه نهار وابي قرد حالي ولو جاي رقمت شارح لليالي